يا راحلي نيلانا بقيادي هيا جسمو يا وهم الرحيل في فادي ثم سار دليلكم يا وحشتي الشوط اقلقاني والصوت الحادي حرمتم وجات للمنام بضادكم يا ساكنين المنحنى والوادي حرمتم وجات للمنام المنحنى والوادي ويدور حل ما بين زمزم الصفا عند المقام سمعت صوت مولادي ويقول لي يا لائمن جدى السرى عرفات تجلو كل قلب صالح نللنا من, من عرساتنا نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما احلى النبي تعالى لنا في ليلة عيد ادرك العيادي تالله ما احلى النبي تعالى لنا في ليل عيد ابرك اعيادي بحوض ضاياهم سال دماءها وانا المتيم قدن حرط فؤادي بح الله هياهم سال دماءها وانا المتيم ظل حرث فالي لبس ثياب الفيشارات النضار وانا الوم وعقال هيست ثوابي لبس ثياب الفيشارات النضار وانا الوم أوقاني لم يستوادي يا ربي انت وصلتهم صني بهم فبحقك يا رب فوق قيادي فاذا وصلتم سالمين فبلغوا من السلام اهيل ذاك الوادي فَإِذَا وَصَلْتُمْ سَالِمِينَ فَبَشِّرُوا بِالسَّلَامِ أُهَيْلَكَ الوَادِي قُولُوا لَهُمْ عَبْدُ الرَّحِيمِ تَنِيمٌ وَمُفَارِقُ الأَحْبَابِ وَالأَوْلادِ قُولُوا لَهُمْ عبد الرحيم متيم ومفارق الاحباب والاولادي والنعم عليك الله يا علم الهدى مسار ركب او ترنم حادي صلى عليك الله يا علم الهدى مسار ركب او ترنم حادي